ليه هاشتاق في بعدك ليه هرتاح إذا شفتك ليش يروح الوقت وانا جمدك وحسب غربة في نفسي إذا ودعتني وقلت بكرة نلتقي وعيش هالغربة حتى تجي بكرة ونلتقي ثاني ليه هاشتاق في بعدك ليه هرتاح إذا شفتك ليش يروح الوقت وانا جمدك وحسي بغربة في نفسي إذا ودعتني وقلت بكرة نلتقي وعيش هالغربة حتى تجي بكرة ونلتقي ثاني يعني هذا حب ليش بله فاجيلك ليش كم بيتمنى نظرة من عينك يعني هذا حب تدري أحس بخوف إذا في يوم ما شفتك وأفرح, وأفرح إذا تسأل علي, علي وأطير لي. من الفرحة إذا قلت اشتقت لي تدري أحس بخوف أحس إذا, إذا في يوم ما شفتك وأفرح إذا تسأل علي, علي وأطير من الفرحة, الفرحة إذا قلت اشتقت لي يعني هذا حب أسهر الحالي وفكر فيك وفي اللي قلت لي وفي اللي قلت لك ودي أنادي ولا أقدر أنام لأنك أنت في بالي, بالي وأسأل نفسي يا ربي يعني هذا حب ودي أعرف آخر أخبارك وكل شيء عنك, شي عنك واللي يدور في, واللي في بلعث بالي ودي أعرف آخر أخبارك وكل شيء عنك واللي يدور في بالي يعني هذا حب في شيء يستدري لك مدري ليه وش معنى أنت من بين هالناس أنا ارتحت لك في شيء يجذب لي لك ما أدري وش معنى عنك من بين هالناس أنا أرتحت له يعني هذا حب, حب هو عادي وعادي جدا وهذه حلاتة, حلاته طبيعي في ضحكاته حتى في حركاته هو عادي جدا وهذه حلاته طبيعي في ضحكاته حتى في حركاته ومجنن نمو وأسأل نفسي دائم دائم دائم داي يعني, يعني, يعني, يعني, يعني هذا حب